Hatta ahednamayi qasam bismillah. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Allah mennyasaluk ya Allah ya Rahman ya Rahim. Al-Lati anatilujohun ilhayil Qayyum. وجلت القلوب من خشيته أن تصلي على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين وأن تقضي حاجتي وأن تسخر للخدام الذي يسمون بعبد الله وعبد الرحمن وعبد الرحيم سميعاً مطيعاً ومعيناً بحرمة بسم الله الرحمن الرحيم اذهبوا بإذن ربكم إلى ما أسرعتم وأجبتم بالإجابة أجيبوني وقووا حاجتي بحق الله وبحرمة عهد الله عليكم الميثاق عاهدتكم سليمان بن داود عليهم السلام إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين